خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق شوك الأرض يحذر ما يرى لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى وكلما وقع في ذنب قال صغير وكلما وقع في ذنب قال الحمد لله صليت أنا في جماعة إن الحسنات يوته بن السياد يدخل البيت يفتح التلفاز ما يبال يستمع إلى يقول الأمر صغير إن شاء الله لن تضرني واذا مر السوق نظر الى كلانا وعلانا ويقول هذه صغيرة وهذه لا تضر ثم اذا ذهب اذا ذهب الى الى بيته يجلس يتكلم في كلان واذا ذهب الى المجالس يسمع غيبة في كلان وينم في كلان ويتكلم عن كلان ويستبيض عراض الناس حتى اذا جاء يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين تحت الجريدة لتقرأ الأخبار فنظرت إلى المرأة وقل صغيرة تلك الليلة عندما جلست في الغرفة فتحت التلفاز لتسمع لتستمع إلى الأخبار وكانت الرأة مذيعة فكنت تنظر إليها وتقول أخبار ذلك المجلس الذي كنت تدرث فيه وكنت تسمع فيه الغيبة والسخرية والنميمة وكنت تقول أنا ما تكلمت أنا فقط استمع. ذلك اليوم عندما ذهبت إلى السوق لتشتري حاجات وقام لك امرأة تبيع وتشتري منها وقد تتكلمها وتنظر اليها وتحادثها وتضاحكها وكنت تقول وتحد نفسك فتقول حاجة وضرورة مسكين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا كذا ضائف الإيمان في هاوان حتى يبلغ به الأمر أن يقع في الكبائر يسأل الله العافية في الفواحش يقع في الغيب هو الذي يختار يقع في عقوق الوالدين بل لعله يفعل المنكرات العظام يسأل الله العافية بل يبدأ يجاهد كل أمة معافح إلا المجاهرين يبدأ يجاهد يجلس أمام الناس ويعطي الله ويفعل المنكرات بل يستخر أنه يفعل كذا وكذا يقول للناس سافرت إلى المكان الفلاني فعلت كذا وكذا يفتخر انه كان يغصر لها عزيز